124-كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين 126 يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ المكذبين وإذا قيل لهم ركعوا لا يركعون ويلو يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون؟